بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قريش النبي كين الله عليه وسلم معجزة ملأته تلعلنتين أرجن الربر باده أنا سمن مالك رضي الله تعالى عنه أكن وأدي ستي وفي مكة رسول ربي صلى الله عليه وسلم آيا وهي ملكة إفقالا نترغسيسي جلاني رسول ربي غافة رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي إساني قلتاني جئتنا أدانا بقلمة باسي جلانين ربنا الآن جئا ودو قريش لالتو قدبوزي. قريش مؤجزا قدو حقنا جتنا اقرران اقنا جنن يا محمد لغمتو برات فلفلالا سهرين تدالا جننين رسول ربي كجب سيسا صلى الله عليه وسلم مؤجزا قدو حقنا جتنا ادو ارغن نمتو قل لك واقتو ربين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيات يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر جتشاق دبوزه آياتنا هي قالسي قيامان ياتي جيني أدام بقكي يو آياربي أرقا إرقا رقا لنوري قريشي كني سحري فقالا ولدنا ابتاته جلاني قرآنك جبسيساني نبي كيناك جبسيساني فنه إساني جلد ديماني وانهن دنو وان إسانه جدا نبررسنه ويا قياما جزائرة إساني قلتنا جلد ربينكين رسولي كينا صلى الله عليه وسلم ارق قريش إسانك جبسي فتبودا قصوتا عربا تعداد دائرة دعواتنا في دو جلقبان يرو إسان حجي لافروفا إن نتو يو غسوطة تنين كيسا دعواتي يتنك إبالي ناتم سججججو حاوو رافجججا دعواتنا إراجيسا أبو لهبي في أبو جهل رب إسان أفكي سو رسولكي نك جبسي سو إراتي والماري فتن دعوات إسان كيستي عرباء غلان كيساتي رسولي دعواتي غلاني برادة من دوبان دفن ہنکی جباج دانین اجنوں گوسو تا عربا ول دبی دعوا رسولہ کنرتی گرین اسانی نبی محمدن ارا قل قللہ جب گرین اسانی بدا یوکا دنیا رادبرتاتے موتمن نتی ہفتی دينا نبي محمد كانا سينو حوى غرين إساني غرين إساني أمو نجل إساني غستي عربا حالكنا ندان قودم تجيب جو اسلام من حقا ستناب بني وقا قلني تقفى رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرغاني تي يرو حجيرا قث عن سارا كيسسين رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمجها جهه غس خدر جره ور حجي داف دف ارغتني خيره تنا اتهما ولنتاني غير اسلام ما تي يا رسولك صلى الله عليه وسلم جرون جهن كر رسولتي امنا اذا نن كنن ان فايو جت ثق اسعد بن زراره رضي الله عنه لما ف عوف بن الحارث رضي الله عنه سدف الرافع بن مالك رضي الله عنه افرفان قطبه بن عامر رضي الله عنه شنافان عقبه بن عامر رضي الله عنه جهفان جابر عبد الله بن ريابي رضي الله عنه غسونني كزرجي نموث امته ببيكو غورغودو ور هجيد اف ديمي رسول ربي تي امنه ارغت جاروني جهان كون گره مدينه دي باني بوسايسان تي دعوه كنهمن گره اسلام مات يا مو نبي كي نا كن من گوس مدينه هندكيس بلما بيئة العقباء الْأُولَى جرمو هذه العقباء تلمتها جولا قد انسارا أوصي فِي خزر جل نبي كأن صلى الله عليه وسلم ارقموا إساني لقهنيت نينجرني قاف نكون وقاقوا لنيتو قفارا قاف وقاقوا لني لمفا نبي كأن ارقموا قاف حجيني تتدفن نما قرآني لما تهاني ورع أنسارا حجي لا حدفن ورع أنسارا قني نمني قرآني لما دير رسول ربي تتدفني لما درا بيئة العقب الأولى تجدمت رسول ربي حديقنا أسرتي واني تقطق نمني كحاسه ما لجنن بيئة العقب أنتني بيئة النساء قد ام توام ام تجداسو ندغغورو غددا اكسيتي بكمو قبا بيئه العقبان يوكان بلمني دراكوني ونني جرك الرسول ربي ان راه هديفه يا رسول صدقينا اي سجنا يرو جنقاتي فيرو في. فترال لي يرو نشاطا قمنو في يرو نشاطا قمن اللي يو اتنوتي لفتي مدينة نوبراغت سيتم سين رسول ربي اكا المانت نابد برتي نرا دورกินوتي يدني رسول ربي دي احادي غالنج چودا اومني رسول ربي احادي گوري کوني مدينة مدينه ديو برباد دي جنان رسول ربي نامتكم مصعب بن عميري كجلم اساو وج الجن ارغان اك مصعبين کوني Dina isaan barsiisuf Musab madina galee maatti ummata dina islamaa barsisu jalkabe waae nabii kena itti himmu harka isa irratti nama baaetu amani isaan keessaa abdul ashhal Yokani, durarataa ota ببكمو غرقدا نملما جثا عبد الأشهر را اسلاميا إذا ننسني توق سعد بن معاذى لما فان أسيد بن حضيرتي مصعب بن عمير رضي الله عنه جند إن قبته اسعد بن زراراتي أشتئ أكرى إسلام ما تنما هذا الانسار كانت تقلن إفنتي إسلام ما إيسان سينسي سماليجي الجودة بيئة العقبان تدرايو كانتاته أسراً بيئة العقبان لما فابرنه هذا الانسان فولدت ديبينوتي نقه ربي كيس دا